بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام من القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الرابع المجلد الأول الصفحة المئة يقول رحمه الله فصل وقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله اهبط منها جميعا بعضكم لبعض العدو ثم قال فإما يأتينكم مني هدى وكل الخطابين لابوي الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس كما لا خلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة؟ فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس وإنما هي لآدم وصالحي ذريته خاصة وحكي هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى واحتج الأولون بوجوه أحدها هذه الآية فانه سبحانه اخبر ان من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى وهذا مستلزم لكمال النعيم ولا يقال ان الايه انما تدل على نفي العذاب فقط ولا خلاف ان مؤمنيهم لا يعاقبون لاننا نقول لو لم تدل الايه الا على امر عدمي فقط لم يكن مدحا لمؤمني الإنس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدمي وهو عدم الخوف والحزن ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما اهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبر سبحانه أنه معطيه وذريته عهدا من اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غايه المكروهات اولى الثاني قوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا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 مصدقا لما بين يديه يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فأخبر سبحانه عن نذيرهم إخبار مقر له أن من أجاب داعيه غفر له واجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله ويجركم من عذاب أليم بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر له فلا بد له من دخول الجنة الثالث قوله تعالى في الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإنس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمث لأحد من الحور فدل على أن مؤمنيهم يتأتى منهم طمث الحور العين بعد الدخول كما يتأتى من الإنس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الإخبار عنهم بذلك الرابع قوله تعالى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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحون وأنا منا المسلمون ومنا القاصدون فكما دخل كافرهم في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الآية الأولى الخامس قوله عن صالحيهم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذي يهدي إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينال غايه الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العدم السادس قوله تعالى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 للعظيم ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسله فيدخل في المبشرين ويستحق البشارة السابع قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم عم سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية إليها فمن هداء إليها فهو ممن دعاه إليها فمن اهتدى من الجن فهو من المدعوين إليها الثامن قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس نستمتع بعضنا ببعضهم وبلغنا, وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء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 وهذا عام في الجن والإنس فأخبر تعالى أن لكلهم درجات من عمله فاقتضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لمحسن الإنس التاسع قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة أحدها عموم الاسم الموصول فيها الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على الصلة ليدل على أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم يعم بعموم علته فإذا كان دخول الجنة مرتبا على الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى بذلك استحق الجزاء الثالث أنه قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فدل على أن كل من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنهم متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضله ورحمته أو لا فإن رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيرا قط بل ينشئ لها اقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر التي يهدونها إليه بخلاف النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل اصلا وقد ثبت بنص القران واجماع الامه ان مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون فمحسنهم في الجنه بفضل الله وبما كانوا يعملون لكن قيل انهم يكونون في ربض الجنه يراهم اهل الجنه ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بني ادم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده فإن ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو مما يحكى ليعلم وصحته منقوفة على الدليل والله أعلم فصل ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وأن لا يخمش بها وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال فهنا أربعة أمور أحدها تصديق الخبر الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته الثالث طاعة الأمر الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذا للأمران أعني الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده كما أن الأصلين الاولين وهما تصديق الخبر وطاعه الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده وذلك أن العبد له قوتان قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم والعمل فالشبهه تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ظل دليل على كمال علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي رواه الترمذي وغيره فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال وقد قال تعالى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 اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون فذكر تعالى الاصلين وهما داء الاولين والاخرين احدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر بخلاف المؤمن فإنه وإنها لمن الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال ليتقوى به على التزود لمعاده والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله وخضتم كالذي خاضوا وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للآخرة لا تزال ساعية في نهل شهواتها فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل مراداتها وشهواتها فلا تتفرغ للخوض بالباطل إلا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية لكانت أئمة تدعو إلى النار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيال وسواء كان المعنى وخذتم كالحزب الذي خاضوا أو كالفريق الذي خاض فإن الذي يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحزنين لكن لا يجري على جمع تصيح فلا يجيء المسلمون الذي جاءوا وإنما يجيء غالبا في اسم الجمع كالحزب والفريق أو حيث لا يذكر الموصوف وإن كان جمعا كقول الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالد أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ثم قال اولئك هم المتقون ونظيره الآية التي نحن فيها وهي قوله وخضتم كالذي خاضوا أو كان المعنى على القول الآخر وخضتم خوضا كالخوض الذي خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك أضرب الذي ضرب وأحسن الذي أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه في مثل ذلك قياس مضطرد وعلى القولين فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات وأخبر أن من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين وايثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام دو الحاجات فهذا للأصلانهما هما ما هما والله ولي التوفيق فصل والقلب السليم الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله به هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره فهو سليم مما سوى الله وأمره لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك ينتظمها وحقيقته أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حبا وخوفا ورجاء ففني بحبه عن حب ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعه كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لاقداره فاسلم لربه انقيادا وخضوعا ودلا وعبوديه وسلم جميع احكامه وأقواله واعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرا وباطنا من مشكات رسوله وعرض ما جاء من من سواها عليها وعرض ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده، وما لم يتبين له فيه موافقه ولا مخالفة، وقف أمره وأرجعه إلى أن يتبين له، فسالم أولياءه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها، وعاد اعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما، فصل وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وفي قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى أتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن اتلو القرآن فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوه المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع يقال أتلو أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعته خلفه ومنه قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبع ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضا مرتبة كل من قضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة وهذه التلاوة وسيلة وطريقة والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره واتمارا بأمره وانتهاءا عن نهيه واتماما به حيثما ما قادك قد معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة فإنهم أهل متابعة وتلاوة حقا فصل ثم قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي عن الذكر الذي أنزلته فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل كقيامي وقراءتي لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فان القرآن يسمى ذكرا قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره في إضافة اسم الفاعل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم ولذلك جرت أوصافا على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فصل وقوله تعالى فإن له معيشة ضنكا فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فهذا في البرزخ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون فقول الملائكه اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي اوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين الوفاء فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم وهو من المقول المحذو في قوله لدلالة الكلام عليه كان ضائره وكلاهما واقع وقت الوفاء وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكا وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله فكان عقوبة هذا الاعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه هو يحسب أنه مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذ كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأوا ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى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 او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فأكون من المحسنين بلا قد جاءت اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وهذا كثير في القران فصل وقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة اختلف فيه هل هو من عمل بصيرة أو من عمل بصر والذين قالوا هو من عمل بصيرة إنما حملهم على ذلك قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وقوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون وقوله وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها والذين رجحوا أنه من عمل بصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وهو لم يكن بصيرا في كفره قط. بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمل عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يجاب بقوله كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمل بصر وأنه جوزي من جنس عمله فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وقد قيل في هذه الآية أيضا إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى كما قيل في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلقا فهم عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئا يسرهم وقال آخرون هذا الحسر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد. وهذا مروي عن الحسن وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عميا بكما صمى لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم بعدها إلا الزفير والشهيق وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمل بصر فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقض بما كان يجحده في الدنيا فليس هو أعمى عن الحق يومئذ وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والجمع ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محصورون إلى الله حفاة عرات غرلا وكقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت وكقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وقال تعالى وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ثم قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وهذا الحشر الثاني وعلى هذا فهما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تبارك وتعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فصل والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة اعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصيا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدليالة عليه من تمسك به فاز واهتدى ومن أعرض عنه شقي وغوى ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبداً إلا من باب العلم والإرادة فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا قد أسام نفسه مع الانعام راعيا مع الهمل واستطاب لقيمات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل لا كمن رفع له علم فشمر اليه وبورك له في تفرده في طريق طلبه فنزمه واستقام عليه قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد التي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسن والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هاديا وجعله واسطة بينه وبين الأنام وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدئا منه ومنتهيا إليه فالطرق كلها إلا طريقه صلى الله عليه وسلم مسدوده والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله محبوسة مصدودة فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن الله واعيا أن يجعل على هذين الأصلين مدار أخواله وأعماله وأن يصيرهما آخيته التي إليها مفزعه في حياته ومآله فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة واصيلا فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا ولما كان العلم إمام الإرادة ومقدما عليها ومفصلا لها ومرشدا إليها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموالعها وما يقويها وما يضعفها والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلقها بالإله الحق الذي لا إله غيره بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله والرد على من أنكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدا فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن تجلى عليك وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل في حللها ترفل في حللها وهي تزف إليك فإما شمس منازلها بسعد الأسعد وإما خود تزف إلى ضرير مقعد فاختر لنفسك احدى الخطتين وانزلها فيما شئت من المنزلتين ولا بد لكل نعمه من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وإنما ما اودع من المعاني والنفائس رهن عند متامله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعته ولصاحبه كده ومشقته مع تعرضه لمطاعن الطاعنين ولاعتراض المنافسين وعرضه بضاعته المزجاه وعقله المكدود على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وانياب البغاة المعتدين فلك أيها القارئ صفوه ولمؤلفه كدر وهو الذي تجشم غراسه وتعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واعتذر إلى الله من الزلل والخطأ ثم إلى عباده المؤمنين اللهم فعياذا بك ممن قصر في العلم والدين باعه وطالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الإحسان إساءة والسنة بدعة والعرف نكرا ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرا قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو خالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بركبته قد ارتوى من ماء آجن وتضلع واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلع يركض في ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل وإذا نزل الورثه منازلهم منها فمنزلته منها أقصى وأبعد منزل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي وعياذا بك ممن جعل الملامة بضاعته والعذل نصيحته فهو دائما يبدي في الملامة ويعيد ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح وولي في مسلاخ بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فما أحرى اللبيب بألا يعيرهم من قلبه جزءا من الالتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات وما أحسن ما قال القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وانت حسبنا ونعم الوكيل